يسرنا أن نقدم لكم مقتطفات من المحاضرات والدروس العلمية التي يقيمها المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالفويلق. بسم الله الرحمن الرحيم جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما في شعبان هذا الحديث لنا فيه عدة وقفات الوقفة الأولى أنه ينبغي على المسلم أن يكثر من الصيام في هذا الشهر الفضيل شهر شعبان تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام الوقفة الثانية أن صوم التطوع على ما فيه من أجر التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا له أجر عظيم وهو أن الله جل وعلا يباعد عن وجهه النار سبعين خريفة لما جاء في الصيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجه النار سبعين خريفة وقد جاء في تفسيري في سبيل الله أي طاعة لله جل وعلا الوقفة الثالثة أن هذا الصيام صوم التطوع أن هذا يسد خلل الواقع الواقع في صوم الفريضة ولهذا جاء في جامع بعيسى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة من أعماله الصلاة فيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا لعبد هل أتمها أم أنقصها فإن أتمها كتب التامة وإن انقصها قال الله جل وعلا أنظرها هل لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع سد الخلل الواقع في الفريضة من تطوعه وإن لم يوجد له تطوع كتبت ناقصة ثم قال ثم تكون الأعمال على ذلك ومن الأعمال الصيام فالله جل وعلا ما فرض علينا صيام إلا شهر رمضان لكن الله جل وعلا شرع لنا أيام من صيام التطوع كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شعباء من شوال وأيضا صوم شهري شهر محرم وكذلك صوم شهر شعبان فإن هذا الصوم صوم تطوع مما يسد الخلل الواقع في صوم الفريضة الوقفة الرابعة أن هذا الصوم صوم تطوع من الأسباب التي تجلب محبة الله جل وعلا للعبد كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولأنسألني لا, لا أعطينه ولأنستعاذني لا أعيدنه فينبغي على المسلم أن يكثر من الصيام في هذه الأيام الفضيلة